الحمد لله و اشهد ان لا اله الا الله و اريد الصالحين اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين ثم اما بعد فالامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها كل الناس يغدو يعني على ربه سبحانه وتعالى شاء ام ابى فانك ملقيه فبائع النفس فمعتقها معتقها او مبقها ايضا لا بد ان يكون احدى النتيجتين فمبقها فمعتقها او مبقها والمؤمن حريص في, في فكاك في فك من النار ان يعتقها لا ان يبقها قد افلح من زكاها وقد خاب من نساها وهذا شأنك ووظيفتك في هذه الدنيا وطريقك الذي كلفك الله عز وجل به والواجب أن تسعى في هذا الطريق وأنت مسكين مدة السعي قصيرة والطريق طويل والعقبات كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله سفر طويل وبعيد وزاد قليل وعوائق كثيرة والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يكلف نفسا إلا وسعها وقبل ذلك وبعده وفي أثنائه رحمة الله عز وجل ورحمه ربك خير مما يجمعون فالأمر مداره على التوفيق والعبد الصادق أحرى بنيل هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى فليكن هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى إذا يعني علم صدقك قبلك وإذا قبلك هيئك وارادك ويسر لك من الأسباب ودفع عنك من الشواغل والصوارف والعواقب وأعطاك من الهمة والقوة ويسر لك أسباب المجاه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقد فعل سبحانه وتعالى بكثير من أوليائه والمصطفين من خلقه ما هو العجب والعجاب من التوفيق حتى ليقول الناس كيف استطاع أن يفعل فلان كذا وكيف ساغ له كذا وكيف وكيف هذا شأن الله سبحانه وتعالى ولكن المطلوب أن تكون من هؤلاء وأن تتشبه بهم في قصدهم و نيتهم. تتشبه بهم في سعيهم وعزمهم تتشبه بهم في حرصهم واصرارهم هذه يعني مفاتيح لا بد منها ودع عنك ما حولك ومن حولك انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا والتبعه فرديه وليست جماعيه كل امرئ بما كسب رهين مسؤول وموقوف ومحاسب وكانه وحده ولا يهمه يعني من حوله ولا ينبغي ان ينشغل بمن حوله على اي حال كان سمعت عائشه رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يعني يوم القيامه حفاثا عراتا غرلا فقالت واسوء اتاه عراتا ينظر بعضهم الى بعض هكذا فهمت مقاييس الدنيا الناس يحشرون على أرض واحدة كل الناس وليس أهل بلدة أو حتى أهل عفر وجيل وقرن ولكن كل الناس من آدم إلى آخر الناس انظر أي عدد هذا نحن يعني نتعجب من يعني سبعة مليارات يعيشون معًا ونقول أعداد هائلة سبعة مليار طيب كم مليار وكم يعني هذا الرقم ومن الذي يملك أن يقرأه عدد الدنيا كلها وتجمع في صعيد واحد وفي أرض واحدة وكلهم عرا وعائشة لم تفطن لهذا المعنى قالت ينظر بعضهم إلى بعض وثوأته قال يا عائشة إن الأمر أعجل من ذلك الأمر أغرب وأعجب وأخطر وأصعب من أن يحتاج أحدهم أو يضطر أحدهم أو يصرف أحدهم نظره إلى عورة غيره لماذا؟ الأمر شديد إن عذاب الله شديد وساعة إذن ليس هناك أي فرصة لأن ينظر أحد إلى عورة أحد لماذا؟ لما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد هذا السكر وهذا يعني غياب الـ الـ الـ الوعي ومن شدة العذاب حتى لا تذهل المرضعة عما أرضعت فكيف يعني بنظري أحد إلى أحد أو تفكير أحد في أحد عنده عند كل أحد من المصيبة والطامة الكبرى ما يشغله فانظر كيف تكون في هذا اليوم وكيف يكون شأنك وماذا يعني حصلت حتى تقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى في مرة واحدة لا يعني يمكن أن تعطى فرصة أخرى أو يكون هناك ملحق يعني تسترجع أو تراجع أو تستعتب ليس سمة شيء من ذلك إنما هي فرصة واحدة يعقبها سعادة الأبد أو شقاء الأبد صلى الله عليه وسلم وإياكم انتهينا مع المصنف حفظه الله تعالى إلى آخر ما ذكر وهو أهم مقفوض من الباب هو ذكر أسباب التطاول على العلماء لماذا يتطاولون على العلماء وذكر من ذلك أسبابا عشرا وانتهينا إلى بل ذكر فيما تقدم تسعة, أو تسعة أسباب وهذا السبب العاشر قال رحمه الله عدم التثبت في النقل يعني من أسباب التطاول على العلماء عدم التثبت في النقل يعني ينقل الكلام على غير وجهه فيزيد عليه من سمعه شيئا ثم يأخذه الثاني فيزيد والثالث فيزيد حتى يصبح كلاما مختلفا تماما ما حصل منه شيء وإنما تبرع كل واحد بحبكة القصة بشيء من الزيادة أو النقص أو التحريف أو التصحيف أو نحو ذلك حتى يعني تغير الأمر كله وخاض من خاض قال فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه وإذا خمرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص فتقع في قبول الكذب ونقله يعني أصل هذا عدم الإنصاف الإنسان إذا لم يكن منصفا فإنه يقبل الكلام إن كان موافقا لهواه ويرده إن كان مخالفا أما إذا كان معتدلا يعني منصفا منضبطا سواء انضباطا فطريا ويعززه انضباط شرعي ولا بد هذا يعني لا يخشى منه ولا يخشى عليه لماذا لانه يعرض الكلام على عقله وعلى قلبه ويمحصه وينظر فيه هل مثل هذا الكلام يصدر من مثل هذا العالم فيعني ان كان لا يتصور ظهور مثل هذا من مثل ذلك العالم فانه لا يقبله ابتداء ويقول هذا غير صحيح وبالتدقيق والنظر يظهر له وجه كذب هذا الكلام وانه يعني غير صحيح وانه ما كان ولا حصل وقد تكون القرينه ظاهره جدا كما يعني ينقل عن بعض الناس أنه لقي فلان وقال له كذا وحوار طويل ثم ننظر فإذا بفلان مات قبل أن يولد فلان الذي كان يحوره بقرنين من الزمان سنقول سبحان الله كيف لفقت هذه الحكاية لكن الذي عنده عدم انصاف أول ما يسمع ينشر ويقول فعلا لقد قال فلان كذا وكذا وكذا أو يكون التقى مثلا لكن الكلام لا يصدر يعني لا يناسب قدر هؤلاء وما عرف عنهم ك المناظرة المشهورة بين الشافعي وأحمد في ذلك الصلاة، يعني حكوا أن الشافعي قال لأحمد ما تقول في ذلك الصلاة؟ قال كافر، فقال له الشافعي وكيف يدخل في الإسلام؟ قال يقول لا إله إلا الله، قال فإن يقولها، الله أكبر، وخصم الشافعي وأحمد، يعني لا يتصور إن أحمد يكون يعني مثل الصبيان الكتاتيب بحيث يسهل. خداعه عليها ما فيها خداع ولا شيء يعني حين يقول له كيف يدخل في الإسلام مثل أحمد ما يقول بلا إله إلا الله لأنه حتى وهو يقولها يعرف أن الرب فإنه يقوله إذن هذا أنت لو وقعت في هذه المنظرة ما تحتاج منك جهدا أترى إمام أهل السنة يعني يكون بهذه السزاجة لا يتصور فهذه أمارة أن هذا لم يحدث وهذا لا يكون وأن هذه يعني حكاية ملفقة وأن شيئا من هذا لم يكن وهكذا صاحب البصيرة يفطن لكن من ليس عنده انصاف إذا أعجبه الكلام لأن فيه يعني إساءة إلى من يكره أو نحو ذلك أعجبه الكلام ونقله وشنع على صاحبه وهذا كثير خصوصا في هذه الأزمات المتأخرة ومن هذه يعني الفرقة التي يعني هي معنية مثل هذه المصيح وعلى كل حال الجزاء من جنس العمل انتبه لهذا المعنى الجزاء من جنس العمل إذا كنت مجازفا وغير متثبت في النقل والله أعلم بنيتك فسوف تبتلى بمن يجازف فيك ولا يأخذه فيك يعني إل ولا زمة ويجازف أيضا في النقل عنك فتبتلى بمثلي ما يعني وقعت فيه وهذا يعني متواتر في التاريخ وكل من اساء الادب في هذا الباب عومل بقصده وفعل فيه ما فعله هو في غيره وعلى نفسه جنت براقش فالجزاء من جنس العمل وكل من كان متعففا متادبا متورعا عومل ايضا بمثل ذلك من التعفف والتورع والتأدب هذه أمور تعجل في الدنيا قبل الآخرة فانتبه ولهذا قال إذا خامرها يعني النفس إذا خالطها تشيع لرأي أو نحلة يعني تعصب لرأي معين أو مذهب معين قبلت ما يوافقها لأول وهلة وكان هذا التعصب يعني سببا لعدم الفهم وعمل على البصيرة فيقبل الكذب لأنه مؤهل لقبول الكذب. لكن المنصف يتثبت في النقل ولو في عدوه فإذا قيل له إن فلانا كان عدوا له يقول كذا ويدين بكذا يقول لا لا هو ما يقول هذا مع أنه من مصلحة طعن هذا العدو لكن يعني هو أديا عند الله سبحانه وتعالى من أن يفعل ذلك والعجب أن ترى أصحاب البدع يعني ليس عندهم رحمة بعضهم ببعض وترى أهل السنة أرحم الناس حتى لأهل البدع فلا يكذبون عليهم وربما يعني وقع أصحاب هذه السرقة وغيرها في أمثال هذا يعني فلان لسانه طويل جدا على العلماء ولا يتثبت ونحو ذلك فيخرج الثاني ويقول عنه كذا وكذا وكذا مما فيه كذب فهذا يكذب على هذا وهذا يكذب على هذا إذا عرض هذا الكلام على رجل منضبط يقول الله ما علمت أن فلان يعني فيه كذا وكذا وكذا حتى يعني لو كان يخالفه في الرشد لكن الحق حق أن يتبع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والافعال والرجال وهذه بضاعة المؤرخين وأصحاب الحديث الذين يوثقون ويضعفون. وكل يعني صاحب كلمه ورأي تؤخذ كلمته يلزمه التحري في النقل فلا يجزم الا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع ولسيما ان ترتب على ذلك مفسده من الطعن في حق احد من اهل العلم والصلاح وان كان في الواقع امر فادح سواء كان قولا او فعلا او موقفا في حق المستور فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه ويكتفى بالإشارة يعني إن كان لابد أيضا من الإشارة كان يقال قال بعض الناس كذا وكذا هذا الكلام غير صحيح إن كان لابد ليس على سبيل الـ الـ يعني التعمد الإساءة والإهان كأن يرد قولا لابد من رده ولا يحتاج إلى التشهير بقائله لأن لا يكون وقعت منه فلدة يعني حتى لا تكون هذه زلة والذلة لا ينبغي أن تنشر ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع وهذه الأمور ما رجعه إلى المقاصد يعني متى يعني أشهر ومتى ينبغي أن أستر ومتى أسكت هذه الأمور يعني بعض الناس لمجرد أن عندهم علومة فإنهم ينشرها على أي وجه كان وهذا من الحماق كنا نذكر مره اذيبا من الادباء ويعني شاعرا مفلقا ويعني رجلا له من الحميه للاسلام ويعني صدح افعال الغربيين والمستغربين وغيرهم على نحو اثر في عامه الحضور فقام رجل من هؤلاء وقال وقد قطع كل هذه المؤثرات التي كنا نقصد منها أن نعرف الطالب كيف ينبغي أن يحرص على أن يخذه مدينه من أي وجهة كانت وكيف ينبغي أن يكون يعني صاحب قلم سيال إذا استطاع أو صاحب يعني فكرة قوية أو لحه ذلك وبين هذا كله قام هذا الرجل وقال لكن فلان هذا كان يدخن فنقلنا نقلة يعني أبعد ما بين السماء والأرض سبحانه. ما علاقة فلان كان يدخل لذلك أولا هذا كلام ما نعرفه ولا سمعناه نعم وهب أنه حصل ما علاقة وضع هذا الآن يعني حالة الطلاب وقد قرأوا لبعض يعني مواقف هذا الـ الـ الـ الـ الرجل التي كان فيها يدافع ويزود عن حمى الدين وعن اللغة وعن يعني لذلك هذه الكلمة في غير موطنها لكن هو ما يملك إلا أن ينشر أي قبيحة هذا كان غير صحيح وموقف يعني في غاية القبح لدرجة أنه يعني كأنه لم يقل شيئا ولم يلتفت إليه ولم يعلق عليه ولا من المدرس ولا من الحضرين لأنها كلمة خرجت كالسهم الطائش ما ليس لها يعني موضع لا من أعراب ال الفهم ولا إعراب اللفظ وقال العلمة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من الغلط الفاحش الخطر قبل وقوع الناس بعضهم قبول وقول الناس بعضهم ببعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وزم فكم حصل بهذا الغلط امور صار عقبتها الندامة وكم اشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور وخصوصا من عرف بعدم المبالات بالنقل أو عرف منهم الهوى فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله دينك وعقلك أيضا ورزانته يعني شخصيتك وهيئتك وحسن سمتك هذا كله يعرف في عدم الخوض مع الخائضين في أشياء أنت لم تضبطها ولم تعرفها ولم تتأدب بقول الله عز وجل ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا غتان عظيم لماذا ليس هناك دليل على هذا الكلام أن فلانا قال كذا أو فعل كذا أو نحو ذلك وما أقبح أن يتعامل مع أهل العلم بمثل قولهم وبلغنا وسمعنا ويقولون فإن لحوم العلماء مسمومة ولا ينبغي التعرض لها بل لأي مسلم فكيف بأخص المسلمين من أهل العلم ونصرة الدين والزابين عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم لكن بلغنا وسمعنا ويقولون طيب وبعد ان ينتشر أو ينتشر هذا الكلام ثم يبلوك ان ما كانوا يقولون كان خطا اين تذهب يعني بها عند الله سبحانه وتعالى اقل ما قلت كما يعني تقدم انك ستبتلى بمن يفعل بجهد و شخص معروف بطول اللسان على اهل العلم وشانه في هذا الباب معروف قدر الله عز وجل أن يتكلم عنه هنا وهناك وبلغنا أنه يعني في مصر من جماعة التكفير والرجل ليس من جماعة التكفير ولكن هو أخذ بشؤم فعلي وبلغنا أنه من البعثيين ناس يقولوا بعثي وانه تكفيري والرجل لا كان بعثيا ولا عرف شيئا من هذا ولا كان من جماعة التكفير ولا شيء لكن ما الذي صلط عليه هؤلاء هو هو لسانه اشد من لسادة فكان الجزاء من جنس العمس لكن انظر الى اهل التأدب والانضباط في ديانتهم وورعهم وشخصياتهم عادة لا يسلط عليهم شيء منها بل يوضع حتى في قلوب مخالفيهم المحبة لهم هذه محبة اجبارية كما رأينا يعني من حال الناس في زماننا مع رسلك الشيخ النبذ رحمه الله الشيخ النبذ رحمه الله يتكلم في البدع ويحذر منها ونحو ذلك لكن الظاهر أن هذا كان يعني فيما يظهر لنا ونحسبه والله حسيبه على وجه يعني يراد منه البيان والانضباط وليس يراد منه يعني التشهير ونحو ذلك فكنت ترى مخالفيه دع عنك موافقيه كنت ترى مخالفيه لا يملكون إلا أن يحترموه وأن يثنوا عليه وأن يعني يأتي إلى يعني جنابه فلا تكلون إلا بالطف وأحسن هذه أسرار لا يعني يعرفها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لكن الذي نفهمه من يعني تحليل ذلك أن الرجل إذا يعني حرص على التأدب بهذه الأدب ومن أعظم يعني الإخلاص وإصلاح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أصلح الله وبينه وبين الناس وكان له الشأن الذي لا يعرف يعني علوه إلى هذا القدر فإنها قلوب قال السبب الحادي عشر الفراغ فإن الاشتغال بلغو القول وتجريح الآخرين وسائر أفات اللسان إنما هو ثمرة الفراغ الذي لم يبادر صاحبه إلى ملئه بالعمل الصالح وهذا يعني كثير في أتباع يعني هؤلاء ال أو أتباع هذه المناهج خصوصا من المبتدئين الذين لم يحصلوا علما بعد ولكن يجد المسألة سهلة في بعض المناهج يعني البدعية أهم شيء أن يطول لسانك وإذا دخلت يطولك بشيء يعني لسن الأسنان لسن اللسان وليس الأسنان حتى يعني يطول اللسان وهذه مهنة سهلة وطريقة سهلة يعني ما تحتاج إلى كبير جهد والفارق يقول والله اذا كان هذا هو الدين فدين سهل زي الجماعه الصوفيه يدخل في الـ في الـ في الدين يقول له ارقص طب ما احنا كنا بنرقص قبل ما يبقى الدين سهل ولذلك ما يعرض مثل هذا على احد وسافر من مولد لمولد ومن وما لا تكلف باي شيء ويعني تاكل كويس وتشرب وت فمثل هذا الدين إذا كان هذا هو الدين وما أحسنه دينا للفاسق لأنه ما ما اختلف الأمر يعني كثيرا عما كان عليه قبل يعني أن كان فاسقا نفس الكلام إذا قيل لك تعال التزم ولا تترك أحد إلا سببته وجرحته وأخرجت فيه يعني ما يتعذب منه فهذه أيضا مهنة سهلة وهذا هذه الطريقة ما تحتاج إلى كثير جهد هو كم قبل هذا يسب ويشتم في ساعة كان فاسق فإذا قيل له تعالى والتزم وسب واشتم يقول لك والله هذه أيضا سهلة والفراغ هو الفراغ هو الذي يفعل هذا فتجده يعني حريصا على تتبع ورات الناس حريصا على تصيب أخطاء الآخرين حريصا على حفظ العلم الذي فيه إثبات يعني خطأ المغطئ ومخالفة المخالف حتى ولققية يعني إلى آخذ أيامه لا يحسن يصلي أو لا يخشع في صلاة أو لا يحفظ شيئا من كتاب الله هذا كثير مع الأسف يعني قريبا كنت أقرأ في ترجمة يعني رجل من يعني هذه ال ال ال من أصحاب هذه المذاهب ومات الرجل ويعني بعض خواصه يترجم له وفي وسط الترجمة قال وكان شيخنا لا يحفظ القرآن لكنه يعرفه جيدا أكثر من الحفظة. هو تصور أنه بهذا يمدحه، لكنه صدحه. قال كان ما يحفظ القرآن، لكن أي آية كان يعرفها. كيف تقول هذا في في ناح؟ ويعني كان يستحضر الأت أكثر من الحفظة، ويقصد يمدحه، لكنه وقع في إشكال. كيف كان هذا الرجل الذي ملأ الدنيا يعني سباً وشتماً لا يحفظ القرآن؟ يعني الصبي في المكتب أول ما يبدأ يقول لا يحفظ القرآن. وهذه السنة هل هكذا كان سفيان وأيوب وأحمد ومالك إذن هذه سوء ما الذي يصرفهم عن حفظ القرآن مع أنهم يحرصون على تتبع يعني تراجم الرجال وفي سنة كذا كان هناك كذا وسمع من فلان وفلان ولقي فلانا ويعني في روايته عن فلان شيء من كذا وكذا لأن هذه العلوم تفتن ويعني تشعر صاحبه بأنه متميز وأكثر الحاضرين لا يعرفونها لكن القرآن كل الناس عارفينه وبالتالي ما يجد من نفسي يعني حرصا ورغبة على البذل في مثل هذه الأبواب التي هي أم الموضوع كله أن تحفظ طلق الله وعطى صاحب القرآن ويقال لك اقرأ وارتقي ورتل ما خطرت على بالي أليس هذا بحديث ينبغي أن يكون مر عليه أم أنه يعني لم ينص قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الفراغ نعمه واذا يعني تيسر لك وقت تعبد الله فيه او تطلب فيه العلم او تشغل نفسك بما يقربك الى الله فهذه نعمه وهذه حجه عليك فاذا اضعت هذا وانشغلت بما لا يعنيك وبما لا يهمك وبتتبع عورات الناس وبقول فلان في فلان ورد فلان على فلان ورد الرد ورد رد الرد يعني فإن هذا تضيع عمره وقال الحسن البصري نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلت بالباطل يعني لا بد من الشغل إما أن تشتغل بالحق وإما أن تشتغل بالباطل والنفس أمرة بالسوق يعني بالباطل فإما أن تبادر أنت وتأخذ زمام المبادرة فتشغلها بالحق وإما أن تتأخر فتأخذها زمام المبادرة وتشغلك وإذا شغلتك فإنها اماره فالطاعن في أهل الحق فارغ وأهل الحق مشغولون بحقهم حقيقة حتى انهم لا يردون عليه ولهذا يقول الشاعر لو كل كلب عوى القمته حجراً لأصبح الصخر مثقالا بديناج أو كلما نطق السفيه زجرته إن السفيه إذن علي ها كريمه هو ليس بكريم حتى أقول حتى أسكوت لا أقول له لا التفت إليه ولهذا ترى يعني أمساء يتكلمون ويتكلمون ويتكلمون ومن يعني يتكلمون فيه يبلغه الكلام ولا ولا حتى يعلق لماذا لأنه فقير والله هذه قضية بيني وبين الله سبحانه ولا كنت صادقا فالله عز وجل كما قال لنبيه صل الله عليه وسلم إن الله يدافع عن الذين آمن أما أن أشغل نفسي بردود وأتي بهذه الصفحات وأسوي الصفحات في مقابلها فقد شاركته في سفاهته وهذا يعني لا يفعله الكبار اللهم إلا أن تترتب عليه مصلحة شرعية من بيان حق أو إبطال باطل مما لا يسعر أن يعني يسكت عنه وهذا يعني يكون في حدود وفي حدود ضيقة وإلا فأنت ترى كثيرا من أهل العلم والفضل لا يعبؤون بأمثال هؤلاء فالطاعن في أهل الحق فارغ وأهل الحق مشغولون بحقهم ويقول المثل العربي ويل للشجي من الخلي ويل للعالم من الجاهل والشجي هو المشغول والخلي هو الفارغ والفارغ سيتكلم في المشغول إلى أن يؤذيه وهذا الإذاء المقصود بقاليم ويل للشجي من الخليل لكن في الحقيقة هذه من جملة الحسنات التي يأخذها هذا الشفي ومن بركة الشغل والعمل أن تأتيك حسنات ما تدري من أين جاءت يؤتى من رجل يوم القيامة يعني يتصور أن حسناته على قدر معين فإذا به يرى أمثال الجبال فينزق متى فعلت هذا ومن أين جاء هذا فإذا به جاء من أبواب يعني قد لا يفطن إليها ومن أكثر هذه الأبواب التي ينتظرها أهل الحق إن شاء الله أطمان الحسنات التي يعني تقول إليهم من خلال هؤلاء الفارغين والتنفيهين ويعني المجرحين بغير وجه وبغير حق وقد دل على هذا فعل الحسن رحمه الله لما أرسل إلى بعض هؤلاء طبقا من الفاكهة والرطب وقال للخادم قل له يعني بلغنا أنك أهديتنا حسناتك فلم نستطع أنه كافئك يعني بأكثر من هذا يعني بلغنا أن هذا في تأديب خف يعني أنت بتغتاب فينا وبتتكلم كلام يعني كعادة للفارغين التافهين وعلى كل حال هذه حسنات جاءتنا منك والكريم من يرد الهدية لكن مثل ما يطل الحسنات أخرى وإنما خذ ما شئت من الرطب والفاكهة ونحو ذلك هذا لو عقل لاستحية ولا ترك مثل هذا نعم قال وكم موسوعة كان يمكن أن يؤلفها فضول القول الذي قيل أثناء الفتن والمجادلات والخلافات كم موسوعة يعني أثناء الفتن والخلافات الناس يتكلمون ذهابا وإيابا في فلان وفلان الذي يخالف الفرقة الفلانية والفرقة الأخرى ويمتحن الناس في هذا والناس يقسمون أن هذا هو المصيب وهذا هو المصيبة ويعني تحدث يعني مدورات ومحاورات وتضيع أعمار يقول كم موسوعة وليس يعني كتيب أو مجلد واحد كان يمكن أن تؤلف في هذا الوقت الذي أنفقت فيه هذه الأعمار خصوصا في أي الفتن والمجادلات والخلافات ولهذا ماذا يفعل الناس في أي الفتن العاقل يعني الفتن يطيش لها العقل الفتن يعني لا يرى الإنسان في الفتنة من شدة البلاء ما يحقق شيئا ماذا يفعل؟ كما قلنا مرارا يذهب إلى الراسخين في العلم عندهم علاج لكل فتنة الراسخ وليس يعني الطالب المبتدئ من أمثالنا يذهب إلى الراسخ ويقيس عليه شأنه وحاله لأن الراسخ يثبت لأنه صاحب علم وديانة وفضل وتاريخ كبير والكبير يعني يثبت في يعني عند هبوب الرياح وإنما يعني الصغير وتطير الريح و... ولهذا كان الناس يعني اذا احذقت بهم الفتل التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم راسخ وارسخ الراسخين معصوم ياتيه الوحي بابي وهو صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك معصوم ومع هذا هناك راسخون لكن الراسخون في العلم منهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون وعلى رواية إلا الله والراسخون في العلم يكون الأمر أظهر وأوضح. فكان أبو بكر إذا ظهر ترك الناس كل أحد لأبي بكر. حتى عمر رضي الله عنه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر موجودة. وقال عمر ما قال وفعل عمر ما فعل. حتى أصابته الدهشة من هول المفاجأة مات رسول الله فعسل. فجعل يقول والله ما مات. والله كان غلط. بس دهج لا تقطعن أيدي أقوام وأرجلهم يزعمون أن محمد قد مات وبينه هو كذلك يعني يطيح في الناس من دهشة الأمر إذ أقبل أبو بكر قال الراوي فترك الناس عمر وأقبلوا على أبو بكر عمر ما هو يعني ترك الناس فلانا من من تسمع عمر ترك لأن رسوخ أبي بكر بحيث لا يعني يقاربه أحد ترك الناس عمر ووعمتخيل طيح في الناس كلام وفجأة لما ظهر أبو بكر ولا واحد بقى خلف حول عمر وأنت لو موجود تفعل مثل هذا أبو بكر رضي الله عنه يعني أفضل الأمة بعد نبيه رسوخ ما بعده رسوخ ولاحظ طريقة أبي بكر في الرسوخ صرف الناس بمنتهلتهم أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقرأ قوله تعالى أبو محمد إلا رسول الآية فالناس نزل عليهم البرد والسلام والهدوء حلت كل ال... فهذا موطن الراسخ عند خدوم الفتن وعمر من أرسخ الراسخين رضي الله عنه لا يفهم هذا أن عمر ليس عمر المحدث الملهم الذي لم يرع قري يثري فريضة لو كان في الأمة يعني نبي بعد نفسه كان عمر نعم لكن شدة الموقف قد يؤثر في بعض الراسخين الفتن والأمور التي تطيش لها العقول فإذا ابتليت بشيء من هذا فانظر إلى أكثر من تظن في الديانة والرسوخ والعلم وانظر كيف يفعل حتى ولو كنت كبيرا كان ابن القيم رحمه الله يقول وكن إذا اشتد بنا الأمر وساءت بنا الظنون أتيناه طيب هذا ابن القيم اللي احنا بنأتيه بنأتي كتبه لا نأتيه هو وهو يقول عن نفسه كنا إذا ساءت الظلم واشتد الأمر أتيناه يقصد شيخه شيخ سلمتي مي رحمه الله فلكل عصر رجاله الكبار ولكل قوم يعني راسخوهم كذلك نحن كنا إذا يعني ظهرت الفتن والمناهج وخبط الناس بعضهم في بعض نقول ماذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله وما هو رئيس الشيخ الألباني وما طريقة الشيخ ابن عسamy والعجب أنهم كانوا يتفقون ما رأينا وما أكثر الفتن التي مرت وانقشعت والحمد لله ما رأينا الراسين يختلفون في شيء يعني ما رأينا واحد يوم مرة يعني يزجو إلى شيء والساني نعم يختلفون في الفروع والفروع اختلف فيها الصحاب لكن المسائل المنهجية والدعوية والأصول ولهذا لم يختلف لا الشيخ ابن باز ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن عسامين ولا غيرهم من الكبار ممن بعدهم ولا يعني ينقطع من الدنيا أهل العلم الراسخ ما رأيناهم أبدا قالوا بمثل هذا من تكفير أبي حنيفة وتبديع النو بن حجر وكذا وكذا مما تسمعونه هذه تكفي أن هذا هو الحق وأن هذا هو الرسوخ وأن الذي يخرج عن هذا فإنه هو الجاهل وإن كان يتكلم بكلام في ظاهره حق معه حق ظاهر لكن تطبيقه خطأ فنحن لا نختلف مع كثير من هؤلاء في الكلام النظري الذي يقولونه لأن كلامهم النظري صحيح ونحن نتوارد عليه معا لكن الاختلاف في الفهم فهم هذا الكلام لماذا؟ هل ما قرأ هذه الكتب إلا أنتم؟ هذه الكتب يعني يقرأها عامة من يدين منج السلف وقرأها العلماء الكبار الأسباب فهل قاله أحد من الكبار بهذا الفهم. انتبه، هذه هي القضية. وإلا المبالغة والتنطع والتطرف في سهم هذه النصوص وحقائق هذه الأبواب ما ظهر أبداً على لسان. يعني هؤلاء يقولون الطحوي بدعة. لا تقرأ الطحوي. ما تقرأ إلا الشريعة الأجرية. ولا تقرأ إلا يعني كتاب اللالكائي وكتاب ابن بطلة وكتاب طيب هذه الكتب انتم اخترعتموها ام ان ابن باز كان يقراها ويدرسها والالباني كذلك وابن عثيمين وغيرهم من الكبار وما قال احد منهم بان كتاب كذا او كتاب كذا يحرق ويرفض ولا يقرا بل قال يقرا فنعلق عليه الألباني تعليق على التحويف فيه يعني بعض المراجعات لكن الكتاب مبارك ويقرا قل الشيخ ابن باز تعليق على فتح الباري واستدراكات لكن فيه ثناء على الكتاب وعلى الجهد المبذول فيه إذا ساءت بك الظنون انظر للكبار ماذا يفعلون وافعل كما فعلوا أما أن يأتيك حدث من الأحداث ويقف معك على يعني حارة من الحارات أو شارع من الشوارع وفي خمس دقائق إذا به يشوش عليك ويعكر عليك ويقلب لك الدنيا بطنا للظهر وظهرا لبطن فإذا أنت قد كفرت وبدعت وفسقت وتقول عنده أدلة وهذا هو الحق أي حق وأي أدلة يعني هل هذا الذي يعني وإني وأن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطيعه الأوائل أبدا هذا هذا هراء ومثل هذا لا ينبغي أن يكون هذه نصيحة هي أغلى نصيحة في الحقيقة خصوصا في أوقات الفتن ماذا تفعل إلذى من وهكذا قال أبو بكر لعمر في وقت صلح حديثه لما لم تعجب ال الشروط شروط الصلح والمعاهدة عمر رضي الله عنه فتغيض عمر وأيضا أصابته دشة وقال أولسنا على الحق وهم على الباطل أولسنا المسلمين وهم الكافرين فعلاما نقص الدنيا في ديننا يعني عمر رأى أن هذه شرط الحيفة وما كان يقبلها بادي الرأي إحنا لسنا من أبو بكر من الراسخين لكن في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يذكر أبو بكر وهذا الذي أشار به أبو بكر قال أبو بكر لعمر قال إنه رسول الله إلزام غرزة منزل الرسوخ ما قلواش لأذا الشروط صحيحة والشرط الأول فيه كذا وكذا وندفهمته كذا والفهم لا لا لا بي يتعرض لأي شيء يتعرض لهذه المسألة ما أجاب أبو بكر لعمر عن الشروط ولا تعرض للشروط من حيث اجحافها او عدم اجحافه ومن حيث رأيه او رأي المخالف لكن اتى الامر من بابه قال انه رسول الله يعني هل انت تتصور ان رسول يراجع في هذا اي ليس رفقت قبل هذه الشروط خلاص حتى وان كنت انت الزم غرزة هذه الجملة اعتبرها عنوانا للبحث كله احفظ هذه الكلمة كلمة ايه الزم غرزة يعني إلزا غرزا إذا غرز يعني حربته في مكان فتعال في المكان واغرز فيه وإن تطيعوه تهتدوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس قياما بدوره ونشرا بسنته وأداءا لواجبه صلى الله عليه وسلم هم أهل العلم الكبار الأسباب الذين لهم الباع الطويل والذين يعني عرف ذلك فيه ليس الذي نشأ بالأمس وأول مرة تسمع عنه أمس وأبلك في الشارع وأنت بتشتري طعمية ولا واقف في طبور العيش ومسكك وقال لك تعالى أنت وأبو حنيفة والنوى وال... قلت الحمد لله لازي هدان للحق ده أنا سمعت كلام من بارح الله أكبر كما لو كان المسألة جهاد هذا ليس بدين أبدا دين الذي يأتي وانت واقف كده على النص يجي يغير لك أبدا وأين كان العلماء من هذا الكلام يعني هل الدين هان على الله سبحانه وتعالى حتى ضاع الحق إلى أن عرفته وانت واقف تشتري لا تأتي أبدا بهذا الخلق ولا بهذا الخلق فإذا ساءت الظنوم نلزم غرزة أهل العلم الأسبات ولا نرجع إلى الأحداث أبداً, أبدا إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللها لا بد أن يكون فيها خلل. هذا من التأذب والانصاف. ترى في بعضها ولم يقل في يعني جلها. نعم حدث حدث ولو عنده خمسين سنة حدث حدث لا يقبل يعني دين ومنهج وطريق من يعني أمثال هؤلاء أبدا. قال وكم موسوعة كان يمكن أن يؤلفها فضول القوي. الذي قيل أثناء الفتن والمجادلات والخلافات وكم ساعة عمل ضائعة هدرها الوقت المستهلك في استنباط الظنون واحد باستنباط الظن وهذا والله قبيح يعني يقول العلكس كذا إذا هذا يمكن أن يفهم منه كذا وبما أن كذا فهذا الرجل مبتدع لا تقرأ له احرقوا كتبه بل احرقوه فإنه هالك محترق خبيث وقاموس القوم يعني هكذا فقد ذكرت لكم قبل هذا ان اولادهم يحفظون هذه الكلمات فلانه طول اليوم شايف ابوه عمال يقول وفلان خبيث وفلان يعني متهوك وفلان يعني فيطلع الولد ما عنده الا هذا يعني حتى يعني تسمع ابنه ويقول لابنه الثاني يا خبيث ما هو طول اليوم يا خبيث نعم والله هذا سمعته بأذني ما عندهم حتى إذا لعبوا مع بعض يطلع الآن عنده من الشدة الفطرية لأنه متربي على هذا ومتربي على عدم احترام أحد أبدا إذا كان أبوه يقول عبد العزيز مين عبد العزيز هذا تدور يا ربي مين عبد الشيخ ابن بازم يحد يوعيش غفظ عبد العزيز يقول لك ونحن أقول عمر ونوكر نعم لكن هذا كان استراح للقوم في زمانهم نعم ولا قول عمر رضي الله عنه ولولا أننا نلزم ما يعني قالوا هؤلاء لكن ما نقول العزيز ومحمد و يعني هذا واضح أن هذا يعني فيها من الجلافة وسوء الأدب ما يظهر هذا عنوان ما في النفوس من عدم احترام أحد أبدا وقد مر بعض الاثار في مثل هذا الباب ومن تتبع التاريخ وجد أن كل من طال لسانه فإنه يبتلى بمن يطيل لسانه عليه ولو كان يعني من ممن كان له حظ من العلم. السبب الثاني عشر. قال رحمه الله الجحود وعدم الإنصاف. ماذا والله يعني عنوان القوم. القوم الذين يعني يطيلون ألسنتهم ويتطولون على العلماء أبرز ما تراه فيهم الجحود وعدم الإنصاف. ومن مظاهره هذه من لتبعيط الا مظاهره يعني اكثر مما سيذكره المصنف لكنه اختار بعض ما يمكن ان يعني يرصد ويلاحظ تنكر الطالب لشيخه الذي طالما افاده وعلمه واحسن اليه لاجل زله ذلها او غضه غضبها فيجحد كل ما مضى من احسانه اليه ويقول كما تقول كثره العشير ما رأيت منك خيرا قط ويطلق لسانه في زم شيخي والتشنيع عليه وهذا يعني كثير وصاحب النصيحة الذي كتبها في الشيخ الألباني رحمه الله هو كغيره تربى على كلام الشيخ الألباني وكان دائم يعني الذكر لهذا ويعني التزكير بفضل الألباني رحمه الله تعالى ثم بعد هذا يعني العدم الانصاس وللجحود صار يعني يقول هذا العلباني الهالك والمتهوق والجهمي وهذا العلباني المرجئ وهذا العلباني الذي فيه كذا وكذا وقد صنفته فيه يعني كتابا ويسمع هذا الصغار الأقصال الذين ما يعرف أحدهم بعد عداب الاستنجاء فيقول نفس الكلام لأنه يتعلم هذا يعني يقي بعضهم في فم بعض فيقول أيضاً الألباني فيه كذا وكذا وكذا وطريقة أهل العلم حتى لو أخطأ العالم أن يتأدب ويتلطف في يعني النصح والرد إن كان لابد من الرد وينبغي أن يكون ذلك أولاً يعني مع العالم كي يرجع هو إن أمكن قبل أن يشهر به ونحو ذلك وإن كان لابد من نشر شيء في المخالفة فيكون بألطاف عبارة ويعني أرق ما يكون مدام الرجل معروفا بأنه حامل لواء السنة ومن هذا ردود العلماء بعضهم على بعض في القديم والحديث العلماء الذين هم علماء في التلطف والتأدب أما يعني هذه الفوضى فهذا ليس بشأن أهل العلم وإنما هذا الجحود وعدم الانصاف قال ويقول الشاعر في مثل هذا فيعجبا بمن رضيت طفلا طفلا ألقمه بأطراف البنان يعطيه لقمة لقمة في فمه حرصا عليه وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد اشتد فلما اشتد ساعده رماني وأعلمه الفطوة كل حين فلما اضطر شاربه أول ما نبت له شارب نعم يعني لست بدأ يعني يبلغ جفانه أعلمه الرواية كل وقت فلما صار شاعرها هجاني علمته الشعر واول ما نظم كان اول قصيده من حظي نعم فهجاني يعني ثبني وقال هذا رجل موتور يبدو هما اكثر الموتورين يعني يقول يعني مثل هذا الذي علمته وربيته وكنت اعده وارجوه وان يكون يعني نصرا للدين وعنوانا للادب فاذا به يعني أول ما خرجت ناره علي وهذا كثير خصوصا في أمثال هؤلاء وأشد ما يكون من ذلك أن تكون عرفته طفلا هذه أشد لو جربته أنا أعرف بعض الأطفال من أبناء إخواننا يعني ممن حضرنا عقيقته وربما يعني زواج أبيه بأمه ثم ارتلي بهذا المنهج يعني الذي فيه التجريح والسب والتبديع والتفسيق ونحو ذلك فكان يعني ينظر من أول الشارع في إذا رأى يخالف الشارع ويتركه ويسير في شارع آخر لماذا قال له إذا رأيت صاحب طريق صاحب بدعة في طريق فأتركه واخذه من طريق آخر فلان هذا الذي كان يعني سبحان الله العظيم ثم بعد هذا تبين لو أن هذا منهج خطأ الحمد لله فكان إذا رأى أن أول الشارع يجري ويأخذني بالأحضار أنا ما تكلمت في الأولى ولا في الثانية بقول سبحان الله ثم بعد هذا أخذه رجل بدهم وأعاد عليه الكرة فرجع مرة أخرى للمنهج المنهج الأول فكان إذا رأاني من الشارع نفس الكلام وكان يأتيني منه يعني كلام من فلان يقول عنك كذا وكذا سب يعني صريح يعاقب عليه القانون وليس حتى الشرع فقط فأسكت ثم بعد هذا والله أنا صادق في هذا مرة أخرى يعني وجدت رجل يجري ورائي ليسلم عليه فقلت سبحان الله المرة الرابعة نعم. ثم بعد هذا هذه الخامسة التي نحن فيها رجع مرة أخرى إلى التبديع والتفتيق طفل هذا رجل طفل هو رجل لكنه رجل طفل نعم ما زال يعني يأخذه رجل فيقئ في أذنه كلمة فينقلب وربما مر بآخر فقال لا ليس الأمر هكذا فيرجع أنا كيف أعرفه أعرفه في الطريق فقط إذا جاء من أول الطريق وجرى أقول الله فلان هذا الحمد لله يعني رجع وإذا من أول الطريق وعبس وبصر ودخل في أي حارة أقول للرجل يعني عاد هذه خامس مرة ونحن معكم ومعه فلاني ثبتنا وإياكم يعني وكلما رأيت أباه يا أخي فلان هذا قل لي فلان هذا يعني أذاقني الويل ويستخرج كتبي التي هي كتبي والولد ما زال معي في البيت وأفتح الكتاب الذي هو كتابي أراه يكتب على الهامش جهمي جلد. في وسخ وسخلي كتب كلها بسبب أهل العلم. وقلت لو هذه كتب وليس كتبك يعني ما تكتب في كتب أنا هذه كتب أنا لا أرى هذا الذي ترى. لكن لا حاولوا لقتم صلى الله عليه وسلم يردنا وإياكم وإياه إلى ما يحبه ويرضى. هذه شديدة إن كانت يعني لو جاءت من قرينك أو نحو ذلك. ألطف كن أن تأتي من يعني من عرفته عرفت أصله وفصله وأوله وبداياته وهو لو عصرته لا يأتي بجزئين على كل حال هو ليس طالب علم مثلا ويفعل هذا أبدا ما ما ما عرف عنه إلى اليوم أنه أسمى كتابا لكن هي كلمات يعني يسمعونها بعضهم من بعض قال الشافعي رحمه الله كلمة الشافعي هذه تكتب بماء العيون الحر من راعى وداد لحظة وانتما لمن أفاده لفظه هذا من زيد القول الحر الحر يعني الرجل الذي فيه معاني الرجولة والذي ليس فيه صفات العبيد يعني الرجل كل الرجل الحر من راعى وداد لحظة يعني لو كان بينك وبين أحد وداد ولو لمدة لحظة لابد أن تراعي مثل هذا ولا يضيع عندك هذا أبدا الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة لو أفادك رجل لفظة لفظة أن انت ميت إليك وقلت هذا شيخ وتعلمنا منه وانتفعنا به واستفدنا منه وهذا انبركت العلم ويعني قد مر معنا في بعض الحديث عن الشيخ محمود شاكر رحمه الله كيف انه يعني كان طالبا لما كان طالبا في دار العلوم وكان يدرسه طه حسين الذي يعني عرف عنه الكلام القبيح في قضيه الشعر الجاهلي وما يعني اساء فيه واخطا حتى تطاول على القران لكن كان استاذا للشيخ محمد شياض رحمه الله فالراجل لم يستطع من ادبه يعني ان يتحمل هذا الكلام لأنه خطأ خطأ في الدين وخطأ في اللغة وجهل بكل شيء وفي نفس الوقت هو شيخه فكان في صراع هل يرد عليه والكلام خطير والرد يحتاج إلى يعني أشد ما يكون من التجريح فحاول أن يأتي الرد من غير فشكى ببعض أهل العلم أن يبلغ طاع حسين هذا كلام خطأ وهذا كلام خطأ في اللغة وفي الأدب وفي الدين وفي كل شيء فلما وجد الرجل مصررا على هذا الموقف ترك الجامعة من السنة الثانية إلى أن مات وهو معوش إلى السنوية شوف الموقف والمبدأ لكن ما استطاع أن يقف له في أول الأمر لعله أن يرجع إلى أن تطاول ويعني زاد وكان الرجل ترك الجامعة ولم يكلمه ثم بعد هذا يعني كتب المقالات لكن كتبها بغاية التلطف أيضا وكان هذا الذي يعني يجعله يتلطف بعض الشيء، هو رد الكلام بعنف، لكن كلما جاء إلى يعني اسم هذا الرجل أو الإشارة إليه يعني كان يراعي أنه جلس له يوما يعني طالباً، وهذا يعني يعلّمنا كيف أن حتى لو رأيت يعني بعض ما تنكر فهناك وسائل كثيرة لا تخالف الأدب من توصيل الحق بالطريقة التي تليق. أقل ما يقال في ذلك حتى لا يخرج ويعني يستهين بك ويقول لقد كنت يعني كذا وكذا وكذا على كل حال الحق فوق رؤوس الجميع وليس معنى هذا إنسان يترك الحق لمجرد يعني أنه يستحي من شيخ له وإنما المقصود أن لكل مقام مقالا وأنه لابد من الإحسان كما أمر الله, الله حتى وأنت تنكر المنكر لابد من أن تكون منضبطا ولا بد من عدم إغفال هذا المعنى الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله. الحر من راع وداد لحظة. وانتمى ما من أفاده لفظة. من أفادك لف من أفادك لفظة. انت إليه. وعمت ما يكون من الخلافات التي يعني بين إخواننا أمور الأمر فيها واسع. ويعني هي محل اجتهاد وغالباً مسائل فروع لا تؤدي إلى تنافر القلوب. وما كان من الأصول فإن الواجب أيضا أن يكون بحثه بالروح العلمية والأدر وبإحسان الظن في المخالف وليس يعني بإعطائه الكروت الحمراء ويعني والأغمق من الحمراء صحبة يوم نسب قريب وزمة يعرفها اللبيب صحبة يوم طيب كيف بصحبة سنة أو سنوات وكان محمد بن واسع يقول لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن إلى كل من صاحبه ولو ساعة وكان إذا باع شاتا يوفي بها المشتري ويقول قد كان لنا معها صحبة قد كان لها معنا صحبة قوم المتأدبون عندهم أصل ليس فقط من المتأدبون عندهم أصل الإنسان يعرف بأصله هذا يدل على أصول ذاكية الذي عنده أصل يعني لا تخص منه أبدا لكن المصيبة في يعني من أصله يعني ضعيف ومدخول في أصله فهذا يعني لا يتحرج من السوئات ننظر لمحمد بن وسع يوصي بالشاه ويقول قد كان لها معنا صحبة يعني لها حق علينا حق الصحبة وهي يعني من العجموات وقد خلقت لذلك لأن تباع وتشترى وتذبح وتؤكل ومع هذا فهو يراعي صحبتها أي مرؤة هذه ولكن ليس عند القوم مرؤة إذا يعني خالفتهم في شيء فالويل لك نعم حتى مسائل الفروع لا ترى إلا تشهيرا ويعني حتى مساء الفروع التي وسع الصحابة أن يختلفوا فيها ترفع يدك في صلاه الجنازة ولا ما ترفع هذا مع الأمر واسع من رفع يده فقد فعل هذا بعض السلف وهذا الظاهر والأوفق ومن لم يرفع فلهم في هذا السلف والمسألة فرعية قريبة لكن تعالوا وجد بعضهم بعض من يفعل هذا فأنشأ رساله في الرد على هؤلاء الذين يقولون بعدم رفع اليد وأهل أنتم سلفيون وجعل يشرشح لهم نعم على طريقة يعني عزائز الحارب كما وهذه مسألة فرعية الأمر فيها واسع رفع بعض السلف ولم يرفع بعض السلف هذه الأم ما في ما يحتاج أبدا لكل هذا وعنوان يعني شديد وكلمات شديدة ولمز وغمز كما لو كان هذا صار شعارا لقوم وإنما هو قلبه ممتلئ بيعني الحقد على قوم معين لا يضبط عصابه ولا يضبط نفسه والأمر ما يحتاج لهذا أبداً فرق بين المسائل الخلاف فيها سائق لا تحتاج للتنفر القلوب ابدا والامر فيها واسع وبين المسائل الاصول التي تحتاج إلى يعني مواقف يعني ليست كذلك وكان الاولى بالجاحد الكفور أن يتمثل ما قاله الضيف الكريم لمضيفه الذي أحسن إليه فقد يحكي لنا هذه القصة كان لرجل شجرة عنب نعم في هذا الفصل بعض التضحيف كان لرجل شجره عنب كثيره الثمر فكان غارسها اذا مر به صديق له اقتطف عنقودا ودعاه فياكله وينصرف شاكرا فلما كان اليوم العاشر قالت امراه صاحب الشجره لزوجها ما هذا من ادب الضيافه ولكن ارى ان دعوت اخاك فأكل النصف مددت يدك معه مشاركا إناسا له بعدما يأكل النصف لأنه قل لم تشاركه ممكن يستحي ولا يكمل فلما يج بذات تشتغل معه من النصف إذا تجهزون عليه فهذا يعني يكون فيه من أدب الضيف كان إناسا له وتبصطا وإكراما فقال لأفعلنا ذلك غدا وأخذ مشورة المرأة نعم فلما كان الغد وانتصف الضيف في أكله مد الرجل يده وتناول حبه فوجدها حامضة لا تساق يعني كالحصر وتفلها وقطب حاجبيه صاحب العنب وأبدى عجبه من صدر ضيفه على أكل أمثاله والضيف شغال من الأول لهذا نعم فقال الضيف يعني هو يعلل ما الذي صبره على هذا دون أن يحرج قال قد أكلت من يدك من قبله على مر الأيام حلوا كثيرا ولم أحب أن, أري أن أريك من نفسي كراهة لهذا تشوب في نفسك عطائك السالف. هاي قوم من هؤلاء. هذا رجل طالب علم على شيء. بس رجل عنده رجل أصيل وعنده أدب وعنده مراعاة لنفسية الناس. يعني قال ما أكثر ما جاءني من حلّ. أول ما تيجي مرارة يعني أشمّ لك وأقول لك ما هذا الذي ليس هذا من الانصاف؟ فتحامل على نفسه وجعل يأكل يعني الحامض الذي لا يساق دون أن يظهر عليه أثر حتى لا يؤذي لأن هذا يحرج صاحب وصاحب نفتولي هذه المرة الأولى التي يعني يشاركه فلم يسغ يعني هذه الأداب لو أنك ألزمت نفسك بشيء من رائحتها لنفع كذلك كثيرا فكيف لو أخذت منها عنبا أو يعني عنقودا نعم إذن لكنت يعني الإمام المعظم ونحن أحوج من نكون إلى مثل هذه الأداب وهذه يعني تزرع الود في قلوب الإخوان ويعني تملأهم يعني إخوة وقياما بحقوق بعضهم بعضا ومحبة فيها من المحاسن يعني ما لا يعرفه إلا من جربه بعض المجامل الرقيقة والأدب اللطيف ويعني وهذا أصله في الشر كثير ومن أعظم وأبلغ ما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث هذا إشارة وإن كان هذا أصله في يعني الماء وطهارة الماء ونحو ذلك لكن الكلمة بلية حتى طرده أهل العلم في تراجم الرجال نعم فترى بعض من يترجم يقول فلان وفلان رزق محسن من محاسنه من محاسنه ثم يقول وقد يعني قيل عنه كذا وقد ذكر كذا وإذا بلغ المأقلتين لم يحمل الخبث يعني رجل معروف أنه من أهل السنة وله باع في نصرة السنة وله يعني من الحال المرضية وله من الجهاد في العلم والعمل والقول ثم في لحظة قال قولا أو يعني أسرت, أسرت عنه مسألة من المسائل فيها مخلفة في هذا نقول من الذي مسأ قط ومن له الحسن فقط ما لم يكن رأسا في البدعة ويجادل عليها ونا ونا مزلل فمثل هذا وكبار السلف لهم أشياء من هذا وأنا تعجب ماذا يقول هؤلاء في مثل قول قتادة في بعض يعني تفاسيره مسائل يعني على طريقتهم يخرج من دائرة الدنيا وليس من دائرة الإسلام وغيره من السلف وبمثل هذا يعني يمر ما دام الرجل ليس هذا منهجه في الأصل وإنما هذه زلة فمثل هذا مما يطوى ولا ولا ينشر ويقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو تقوله كما تقول العام أنت حسناتك كثيرة عندي ومثل هذا طيب فإذا كان في الدين هذا إذا كان مش أشياء بينكم فإذا كان في الدين والعلم ونحو ذلك الأمر أعظم ولا بد فيه من يعني النصح لكن النصح بأي طريقة النص يعني تذهب إليه وتقول له وتسني أنت يعني من قد عرفنا فضلا وعلما وحرصا على السنة واتباعا للسلف ثم بعد هذه المقدمة التي تليق تقول بارك الله فيكم بلغنا أو سمعنا أو قرأنا في بعض قطبك قول كذا وكذا فهل لهذا الأمر وجه عندك حتى يفهم بتلطف أنك تريد أن تنكر فيرتح لك المجال أو يقول لك الوجه الذي عنده وحينئذ تقول لكن بارك الله فيكم وأنت تلزم الأدب يعني قرأنا لشيخ الإسلام كلام في كذا وكذا أو ذكر عن أيوب رحمه الله وكذا أو هذا مالك يقول كذا أو في ترجمة فلان قال كذا وكذا وكذا يعني تقول له الرأي المخالف والرجل إذا كان منصفا يقول الله نبحث المسألة أو يرجع مباشرة أو يصر على ما هو فيه لأن له وجها والمسألة قد تحتمل الاجتهاد فمثل هذا أيضا يعني الأمر فيه واسع أما تتصيد الخطأ وتقول هذا يقول بخلق القرآن هذا يقول بمذهب المرجعة هذا يقول بوحدة الوجود هذا كافر كفرا صريحا يعني لا تصلوا عليه رحمكم الله إذا مات طبعا القضية لا تكون أبدا يعني على هذه الـ الـ الـ الوتيرة خصوصا لمن عرف يعني ديانته واستقامت طريقته ولما ظهر الجحود الرجوع عن التعديل والتزكية إلى التجريح والزم لمحض الهوى وشهوات الأنفس يعني كان يثني عليه ثم صار لا يثني عليه قال الزعفراني حج بشر المريسي فلما قدم قال رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله دائلا ولا مجيبا لما رجع إلى بلاده وكان قبل الشافعي يقصد الشافعي رحمه الله قال فقدم علينا يعني الشافعي هو تحمله غريبا في بلاد الغربة وأثنى عليه لكن يجي بقى ويعمل إذا حمل في المربع بتاعي هذه تختلف، فقدم علينا يعني الشافعي فاجتمع إليه الناس وخففوا عن بشر وفي مواطن تبين ناس القلوب فبش حلقة كده صاضية والمسجد فاضي فين يا جماع الناس يعني هذا الشافعي موجود والناس كلها راحت إلى الش... لو كان صاحب ديانة ماذا يفعل يقول قل يا جماعة نوح للشافعي الشافعي موجود عادي ندرس السنة قل منذب نحن أيضا عند الشافعي لكن هذا يفعله يعني من ليس كبشر نعم. فجئت إلى بش فقلت هذا الشافعي الذي كنت تزعمه قد قدم يعني تزعم علمه ويعني رسوخ قدمه قال إنه قد تغير عما كان عليه ما الذي غيره نعم. قال فما كان مثل بشر إلا مثل اليهود في شأن عبد الله بن سلام وقصدهم معروف لما أسلم عبد الله بن سلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لكن يعني لا تخبر اليهود أني أسلمت فإنهم قوم به. يعني عندهم الكذب والافتراء ولا تقول أني أسلمت يعني يقولون عني كلاما لكن سألهم عني قبل أن ابن سلام كان يعني من كبار أحبار اليهود فجاء اليهود فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا خيرنا وابن خيرنا وأشرفنا وابن أشرفنا وجعلوا يسنون عليه فخرج ابن سلام وقال فإني أشهد أني أسلمت قالوا شرنا وابن شرنا وفي نفس المجلس وجعلوا يكلون له السبب والشدة في نفس يعني ما يستحون يعني لو يعني غيروا المجلس أو أو صبروا لكن مو مباشرة الرد جاهز كما لو كانت يعني أقنعة يلبسونها فمثل هذا بشر المريسي في يعني وهو كذلك على كل حال هذا بشر صاحب البدع البدعة المشهورة قضحه الله نعم أحسن القول في الشافعي ثم لشيء من الهوى لما جاء الشافعي إلى بلدي وانصرف الناس إلى الشافعي قال إنه قد تغير وما تغير رحمه الله ولكن هو المتغير الآثن رصاص من أحببته ذهب طبعا وذهب من لم ترض عنه رصاصه غير موزونه رصاص من أحببته ذهب وذهب من لم ترضه رصاص سنبتر نسكن الهاء في ذهب ونخليها من لم ترضه حتى توزن أو نشيل الواو ونقول ذهب من لم ترضه رصاص بالعالة هذا أولى رصاص من أحببته ذهب ذهب من أحببته رصاصه فأنا كان الأولى وضع الواو فإذا وضعت الواو سكنت الهاء وفي الحالتين من لم ترضه رصاصه على كل حال المقصود أن حبك الشيء يعني يعمي ويصم كما صح في الحديث الحسن عن النبي وسلم. رصاص من أحببته ذهب. بصلة المحب خروف كما يقول العامة نعم نفس المعنى يعني رصاص المحب كالذهب مع أنه ليس له قيمة رصاص معدن رخير وذهب من لم ترده رصاص والذهب عند من يعني في نفسك منه شيء ليس له أنك يعني تبغضه يعني هذا شعل بشر المريسي الذي لما تغيرت نفسه من الشافعي لشيء هو فيه مخطئ بشر يعني صار يجحد فضله هذا من الجحود وهذا رأيناه في يعني رؤوس هؤلاء فقد سألت وقرأت فتح الباري قال قرأت واستفدت منه كثيرا قبل أن تظهر منه يعني هذه الأعراض فلما ظهرت هذه الأعراض صار يقول احرقوا فتح الباري وهذا يعني أشعاري وهذا فيه كذا وكذا وكذا وقد تفقه على الكتاب والكتاب يعني حسبك بقول الشوكاني لا هجرة بعد الفتح وهذا أيضا نزوع بالحديث المعروف قيل الشوكاني لماذا لا تصنف في شرح البخاري الشوكاني كان يصنف وكان مصنفا جيدا وكثير التصنيف فقال لا هجرتك بعد الفتح ونزع بالحديث وإنما يقصد يعني بعد فتح الباري ما بحدش تصنف في شرح البخاري ماذا يقول وما الذي يأتي به بعد ما قال الحافظ رحمه الله ومن مظاهر الجحود الانكباب على مصنفات العالم والنهل من فيض علمه سرا مع اظهار الاستغناء عنه وزم كتبه في الملأة هذا يعني من اقبح ما يكون لجحود يعني انت تتعلم منه وتتفقه وتدرس على كتبه في الوقت الذي تخرج وتسبه اي انصاف هذا واشار المصنف قالوا أكثر ما يقع هذا في زماننا مع العلمة الألباني هذا صحيح بإجماع الدنيا الذي وحقيق بقول القائل عتى في عرضه قوم سلاط لهم من نسر جوهره التقاطه هم حسدوه لما لم ينالوا مناقبه فقد فسقوا وشاطوا وكانوا عن طرائقه كسالة ولكن في أذاه لهم مشاط هذا واضح عتى في عرضه قوم سلاط يعني سلاط الأسنان يعني أساء إلى عرض لهم من نسر جوهره التقاط وإنما يلتقطون من جواهره التي نسرها عليه وهكذا الباني رحمه الله في عصرنا هو إمام أهل السنة ومن عرف الناس الحديث والرجال والتصحيح والتضعيف يعني أهل زماننا وهم بالآلاف وليسوا بالمئات من طلبة الحديث هنا وهناك ما فعل أكثر إنه يقرأ جزء واحد من الصحيح وجزء واحد من الضعيفة وبعض التعليقات ليس كل كتب الشيخ فإذا بي يصير محققا ويقول هذا قلت وهذا الحديث ضعيف قلت وإسناده صحيح وأرجو أن يتحسن وأخذ هذا وأعرفه من يعني طريقة الشيخ وكل من قرأ جزءا واحدا من الصحيح وجزءا واحدا من الضعيفة وبعض التعليقات الشيخ بعض السطور من هنا وهناك يعني صارت عنده ملكة قوية يمكنه إن شاء والله أعلم بقصده أن يعني يطيح في الناس محدثا مشهورا وهذا من بعض ما استفاده من الشيخ ثم يأتي فينبع على أخطاء الشيخ وكيف يعني جان الشيخ جناية على يعني هذا كله من طريقة القوة ومن مظاهره يعني من مظاهر هذا الجحود تنكر من تسب للجيل السابق الذي عاصر مراحل التأسيس وعانى ما اكتنفها من جهد وآلام وليتهم إذ جحدوا كفوا ألسنتهم عن الأذى إذن لحمد أبلغ الحمد في زمن يصدق عليه قول القائل إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال هذا المظهر وبه نختم من أعزب مظاهر الجحود أن يتنكر الناس لمنتسب الدعوة من جيل السابق يعني الأوائل الذين نغى احترامهم والثناء عليهم كما أمر الله تعالى ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا غفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا مسلك أهل الحق ربنا غفر لنا وإخواننا الذين سبقونا فكل من سبقنا فنحن نصنع عليه ولو كانوا أقل منا علما وأقل منا جهادا وأقل منا اجتهادا وأقل منا في كل شيء ولو كانوا ما كانوا فإن قد تعلمنا منهم وانتفعنا بهم وكنا في وقت من الأوقات نحتاج إلى من يأخذ بايدينا حتى ندخل المسجد وكانهم سبب ذلك وكنا ندخل فنراهم يعني يخطبون أو يعلمون أو نحو ذلك فلو قدر الله عز وجل لنا وسبقناهم في كل شيء فإنه يبقى لهم يعني فضل السبق ويبقى لهم في قلوبنا من الأدب والتعظيم والمهابة ما يدل على أصلنا إن كان عندنا أصل نعم وخلاف ذلك لا يدل على أصل أبدا فلو قبل مبكاه بكيت صبابة لسعدة شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهي جليل بكى بكاهة فقلت الفضل للمتقدمين حتى مع سعدة التي بكت تم بالك يعني مع مع أهل العلم يقول إن لا في زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجماله يعني يقول إحنا نرضى في هذا الزمن يعني من رداءة حال أهله يعني مجرد ترك القبيح يعني يقول على الأقل إن لم تندهم من سبقك فلا أقل من أن تكف لسانك عنه يعني شوف لا لا يرضى منك بأكثر من هذا يعني يقول لك لا لا تندحه ولا تسنع عليه على الأقل بارك الله فيك يعني اكفي شرك هذا كما قال بعض الفضل الفضلاء يعني يقول من كسرة الفتن في في زمانها يقول ربما جاء اليوم الذي يمدح فيه الرجل ويقال كان رحمه الله يصوم رمضان وكان رحمه الله يصلي الصلاة الخمس يعني يكون هذا في في بعض الأزمين التي ربما تأتي يعني يعني هذا يذكر في ترجمته من السنة فإذا كان الرجل يصوم رمضان ولا يصلي الصلاة الخمس يبقى هذا يعني ما شاء الله وكان رحمه الله يصوم رمضان وما تعزى يعمل أي أحد بس الحمد لله في هذا الزمان يعني الله أعلم لا وقال الآخر عدنا في زماننا عن حديث المكارم من كف الناس شرور فهو في جود حاتمي يعني أترك في هذا الزمان المكارم يقول لم تبقى مكارم أقل يعني شيء وهذا أعظم المكارم التي تنتظرها من الناس من كف الناس شره فهو في جود حاتم يعني حاتم الجود إذا كف الناس شره وهذا يعني فيه دلالة على ما وصل إليه الناس من يعني تدنن وجنوح بحيث يطلب من الامتصاص على الأقل لا يعني مدح ولا ثناء على الأقل عدم القذف كما قالوا أيضا في أمثالهم العامية يا نحلة لا تقرصيني ولا أريد منك عسلا يعني بس أقل شيء يعني ما ما في داعي للعسل لكن على الأقل يعني لكن أنت تقرصي فهذا غير مقبول على كل حال بقي سبب واحد المصنف أفرض له الفصل الأخير في الكتاب أو الفصل الذي سيأتي ونرجعه بفصله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم المبارك على نجمه المسألة لشغل الناس اتفاق الناس على على الصوم يوم الخميس القادم بعض الرسائل جات لك على المحمول الخميس القادم أظن يوم مع شراء والأمر فيه واسع فأن يدعى إلى النصوم هنصوم ونصوم لأن هذه السنة النصوم فإن كانوا يقفضون فهذا الحمد لله وإن كانوا ما قفضوا وقتت معهم اتفاقا فالحمد لله أيضا هو يوم يعني يوصل فنحن متفقون على الصيام يوم عشرة بلا إشكال طيب ونتفق في الدعاء ما مانع أن نتفق في الدعاء على الكفار هذا أيضا بعض الأخوة عندهم حساسية أي حاجة تيجي كله عايزون كله بدعة وكله بحذلش وكله ملوش أصل هذا ليس في إشكال ما البدعه في هذا إحنا هنصوم, هنصوم. في يوم الخميس إن شاء الله يوم عشرة فنحن واحد قال لك لما نصوم كلنا وندعو كلنا ما في إشكال ما إحنا هنصوم لأن رصنا دعانا للصيام هذه دعاء من النبي صل الله عليه وندعو لأنه ايضا مأمورون بالدعاء وإن لم ندعو في هذا الموضع فمتى ندعو نعم.